Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Ve Njemi ızahe ve ma zlla sahibukum ve ma gwa ve ma yıntık an alha. illa yuha ذو مرة فاستوى وهو بلفق لعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده مَا أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى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 أفرائتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله لون ثا تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء مَيْتُمُوها انتم ام انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان İyi yatabعون إلا الضن و ما تهولنفس ولقد جاتهم من ربهم الهداء أم للإنسان ما تمنا فللله لآخرة و وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنْشِئُ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ إِلَّا مَن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ ويرضى. إن الذين لا يؤمنون لا يسمون الملائكة تسمية لنثا وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحط شيئا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 وللله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وَإِذَا أَتُمُوا أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمْمَهَتِكُمْ فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نِتَّقَ أَفَرَأَيْتُمْ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 وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوَفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ لَوْفَاءً وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَكَ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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى والموت فكت أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة